وَلَمَّا تَوَجَّهَتِ الْقَائِمَةُ مَدْيَنًا قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءً مَدْيَنًا وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ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 بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيرا